تباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وغيره من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن استقيموا ولن تحصوا اي لا يستطيع احد ان يحصي طرق الاستقامه اطلاقا الا ان يكون نبيا مهما اجتهد العبد فانه لا يستطيع ان يحصي طرق الاستقامه والدين كله إيمان واستقامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح والاستقامة كما في حديث سفيان بن عبد الله أنه جاء, قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم هي دي امنت بالله ثم استقم هي الذين امنوا وعملوا الصالحات الاستقامه هي فعل الواجبات والمستحبات والمباحات وترك المحرمات والمكروهات اللي هي الاحكام الشرعيه الخمسه كل امر في القرآن أو السنة أو كله نهي في القرآن أو السنة لا يخرج عن هذه الخمسة اطلاقا عندنا الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب الاستحباب الإباحة ودي ثلاثه متعلقة بالأمر ثم التحريم الكراهة بأي نص مانع إما أن يكون حراما أو يكون مكروها اي نص امر اما ان يكون واجبا مستحبا او مباح الواجب كما عرفه العلماء هو طلب الفعل من المكلف على سبيل الحتم والالزام يعني ليس للمكلف اي اختيار ان يقول لا ودي كلها بتأدي بفعل الأمر افعل كله افعل إما أن تكون واجبة أو أن تكون مستحبة الواجب طلب الفعل من المكلف على سبيل الحتم والإنزام كالأمر بالصلاة الأمر بالزكاة الأمر بالصيام ده كله واجب وما أوجبه العبد على نفسه بالنذر مع ان النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وده لا يتعارض مع قول تعالى يوفون بالنذر لا أوليل أن أصل النذر إيجاب العبد على نفسه ما لم يكلفه الله به وأصل الدين كله رحمة تكلبش نفسك ليه في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن يستخرج به من البخيل ما بيطلعش حاجة إلا لما يضطر لها يا رب ان عافيتني من هذه هاعمل كذا ما هو بطلعش حاجة لا يتصدق مثلا لا يبذل مثلا من ماله فيقوم يقع في ورطة فينذر هذا النذر المشروط الذي كرهوه العلماء يا رب إن نجوت من هذه الورطة هعمل كذا طب إن لم تنجو مش هعمل. طب هل الله عز وجل يقابل بهذا تقول إن اديتني هعمل لك وإن منعتني مش هعمل لك عشان كده العلماء كرهوا النذر المشروط وقالوا من أراد أن ينذر فلينذر بلا سبب خلاص يقول يا ربي أنا نذرت وأنا أفعل كذا بدون ما يقول إن عملت لي وإن ما عملت لي شكده يعني ولكن يخرج يخ به من البخيل يبنى عن النذر رحمة به لأن, لأن الواجب بكلبش الإنسان عشان كده لو نذر المرء ومات قبل أن يوفي يجب على وليه أن يوفي ويعذب المرء بنذره إن لم يفعله يعذب به يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كان عليه صوم صام عنه وليه العلماء مختلفين هنا من كان عليه صوم اللي هو واجب يعني هو صوم رمضان ولا صوم النذر الصحيح في هذا الحديث أنه صوم النذر وليس صوم رمضان لو ان إنسان لم يصوم رمضان بسبب مرض ونوى إن هو يقضي لكنه مات قبل أن يقضي لا يصوم عنه وليه إنما يخرج, يخرج الكفارة ولا يصوم عنه ما للحديث معنى ايه من كان عليه صوم نذر ولم يصم صام عنه وليه لأنه صوم رمضان الله عز وجل قال فعدت من ايام اخر خلاص مات الرجل لا يم انتهت بالنسبه لي مات يبقى ما يجيش واحد يصوم عنه وهذا كما قلت هو الصحيح في هذا الحديث كما ذهب اليه الامام احمد وغيره من العلماء والنذر لابد أن يكون مباحا أو حلالا لا يحل لأحد أن ينذر إما بمعصيه أو أن ينذر بما لا يملك الاثنين دون في حديث عمران بن حسين أن المشركين أغاروا على المسلمين وأخذوا الناقة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لا تلحق ولا تسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخذوها واسروا معها امرأة من المسلمين فالمرأة بالليل سمعت رغاء البعير كانوا حافظين كل حاجة عن النبي حتى رغاء البعير بتاعه كل البعران دول لما بيطلع صوت كل الاصوات متشابهه لا هم عارفين رغاء ناقه النبي عليه الصلاه والسلام يميزوها تعرف زي ما يكون ولد مثلا او المسجد كل واحد جايب ابنه معاه وبعدين 10 12 ولد بكوا صرخوا انت تعرف تميز صرخه ابنك من صرخه غيره قلبك واذنك كلها مربوطه بصرخه الولد بالرغم ان كله ممكن يكونوا يعني بيصرخوا زي بعض يصرخون جميعا انت تعرف ان ابنك اللي بيصرخ تمام ليه شدة الاهتمام فكانوا يميزون حتى رغاء البعير المراه بالليل سمعت رغاء البعير بتاع النبي عليه الصلاه والسلام تسللت وركبته وهربت به طلع وراها خيل لم يستطيعوا ابدا أن يلحقوا بها ونجت المرأة فمن شكرها نذرت إن نجت أن تذبح هذا البعير بئس ما جزتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني تنجو بها وبعدين جزاؤها تذبحيها فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أننا نذرت إن نجوت على هذه النقل نانت قال بئس ما جزيتيها لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك العبد ما جيش مثلا أقول يا ربي إن حصل لي كذا وكذا العشر فتدين بتاع الحق عبد ربه لله طيب أنت ايه اللي صلتك على الفتدين دي أنت لا تملكها ما تجيش على أي حيث يقول أنا, أنا أنذر هذا لا لا نذر للعبد في معصية الله ولا نذر للعبدي فيما لا يملك فهو النذر واجب على العبد لما توجب على نفسك ما أعفاك الله منه لأن أصل الدين يسر فما تجيش تكلبس نفسك بالنذر لا تنذر ولا تنذر النذر المشروط لأن فيه ساعة أدب مع الله خلاص عايز تنذر انذر النذر المطلق واعلم انه واجب عليك ان تؤديه اذا مت ولم تؤديه عذبت به حتى يقضيه عنك إيه؟ وليك كل واجب في القران والسنه يطلب فعله من المكلف على سبيل الحكم والالزام ليس له اختيار في هذا نضرب عن هذا مثلا اعفاء اللح كمثال يعني هل حلق اللحية حرام ولا الأمر في ساعة لا أنا بقولك ان الحلقه حرام طب ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في عدة أحاديث أربعة أو خمسة بإعفاء اللحيه والأمر جاء على سبيل الحكم والإجزام وأنا سأبين لكم القصة مش هزالي أي أمر،, أي أمر سواء في القرآن أو السنة أو منك بيبقى ثلاث ألوان إما الأمر جاي من فوق لتحت وإما طالع من تحت لفوق وإما مستوي خلاص طبيعة الأوامر اللي جاي من فوق أوامر سيادية بيسموها كده سيادية لا اختيار لك فيها رئيس الدولة أصدر قانونا بقى من فوق لتحت تحت اللومة الرعية طب ينفز يقول واحد يقول والله أنت أصدرت الأمر بكذا وكذا أنا شايف أني لم أعملوش بيعاقب. يعاقب ليه العمر السيادية دايما يعني يكلف العبد بها الزامن طب من تحت الفو يعني مثلا لوامر السيادية أقم الصلاة الأمر جاي منين جاي من فوق ما تقدرش تقول لا فيه طيب من تحت الفو رب اغفر لي اغفر فعل أمر هو أنت بتأمره رب ارحمني رب ارزقني مش كل دي فعل أمر لكنه طالع من تحت لفوق ما يبقاش اسمه كلام سيادي اسمه استعطاف يبقى لما يكون من تحت لفوق يبقى استعطاف من فوق لتحت يبقى أوامر من النظير للنظير بيبقى اسمه طلب بيطلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين المسألة دي في كلام جليل قال أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغنى عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة كلام زي سباك الدهب كده أحسن إلى من شئت يبقى أن فوق اللي تحت تكن أميرة واستغن عمن شئت تكن نظيره واحتج الى من شئت تكن اسيرا ادي الحاجة الثلاثه يبقى فعل الامر من فوق لتحت يفيد الايه الالزام والواجب النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفل لحى وقص الشارب وخالفوا مر اليهود والنصارى ومر المجوس طب احنا عندنا اعفو اللحى وقص الشارب اتنين اوامر اهو طب لو واحد رب شنبه اعفى لحيته واطلق شاربه قص الشارب يبقى مخالف ما في امر بالقص وفي امر بالاعفاء قالك الامر الاولاني غير الامر التاني الامر الاولاني مطلق ولم تصرفه قرينه ايه يعني القرينه امر اخر يصرف طبيعه الامر الاول لان اصل الامر يفيد الوجوب ده الاصل افعل يفيد لازم تفعل الا ان ياتي امر اخر يديك براح انك تفعل او لا تفعل يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب تلت مرات يقول صلوا قبل المغرب ده يفيد إيه يفيد الوجوب ده مكرره تلت مرات وفعل الأمر صلوا قبل المغرب ثلت مرات يبقى ده يفيد الوجوب لحد كده أما أيل بعدها إيه؟ لمن شاء يبقى صرف الوجوب ولا لا لأن طالما قال لمن شاء يبقى اداك انت الحرية تصلي او لا تصلي معاتش امر واجب. معتش واجب لكن لو قالت صلوا قبل المغرب وسكت يبقى لابد ان تصلي صار, فعل إيه؟ صار فعلا واجبا لكن لما يقول لمن شاء خلاص يبقى وكل الامر اليك يبقى انت حر صلي او لا تصلي تمام وكنت اعتقد قديما وانا شاب في مطلع يا حياتي إن لابد من صلاة ركعتين قبل المغرب وإحنا عارفين طبيعة الناس كلها يقول لك المغرب جوهرة فالتقطوها وبتاع والمغرب غريب وبتاع صلي يقيم الصلاة يقدن ويقيم في نفس واحد ولا يصلون كانت العادة كده يعني دلوقتي المسألة اتعدلت شوي وإحنا كنا في الريف وهو في المغرب بالذات ما فيش حاس ما قبل المغرب فقط لما بكون الامام فهمت تفهم مع المؤذن شاب برضه زي عايزين نثبت السنه دي ونجبر الناس على انهم يصلوا الركعتين دول وانا اقرا الحديث ومش واخد بالي خالص باللي قولي صلى الله عليه وسلم ان شاء انا ما شفتهاش كل اللي شفته صلوا قبل المغرب يبقى لازم نصلي قبل المغرب واحنا بقى شباب في متحمسين للسنه وعايزين نحيي السنة وبتاع الكلام فقلت لهم إحنا لازم نصلي الايه الركعتين دول فاقول للاخ اللي بيدن كان في اولى تقريبا وانا كنت في ثالثه ثانوي اقول له بص انا وانت بتدن في, في اخر الأدن هقول اقف هتقول لا اله الا الله اكبر على طول وايه وادخل في الصلاه فبالتالي هينتظرون لحد ما خلص الصلاة وانت كمان تتضايق للخلف در وتقوم ايه وتقوم ناوي الصلاه نعمل كده والناس ما بتصليش مره مرتين ثلاثه وبعدين بداوا يشتمون واحنا بنصلي شويه عيال ما عيالها شويه مش عارف ايه والله العظيم ده حاجة ما, ما تنفعش ايه العلم مش عارف ما وانحن نصلي طبعا تونت صل طالما انا صليت وفي براح لا كانوا اشتمون لحد ما واحد قال والله العظيم انا شفت الاثنين دول وراء المنبر طب وراء المنبر بعملوا يعني دي انا نحتاب ودني اشوف قذف صريحة ومش تردين يصل تمام فين وفين بعد ما بدانا نقرأ الكلام ده وجدت أثرا صحيحا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون قبل المغرب ما كانوا يصلون قبل المغرب يعني لها أصل لما قالوا المغرب جاهرا فلتقطوها بتاع ما بيصلوا لقصر الوقت ما بين المغرب والعشاء ساعة وتلت يعني تمام فكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون قبل المغرب فده شيء من اللي احنا كنا بنفعله وهو من الخطا ليه لانه في النهايه مستحب او غرنا صدورهم علينا بفعل مستحب طب ليه ان من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ان من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب فاي فعل امر تجيل قارينة قرينه جنبه تصرفه يبقى بنقول القرينه دي صرفته من الوجوب للاستحباب يبقى خدها قاعدة كده كل امر الاصل فيه انه الوجوب يفيد الوجوب كل امر الا ان تاتي قرينه تصرفه اي قرينه فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول أعفو اللحه ده فعل امر هل في قرينة صرفته قرينة زي ايه مثلا زي واحد حلق وراح للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهش حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا باطل فلو كان هذا خطأ قل... لماذا خطأ ولا باطل كذا وكذا طالما سكت اسمه اقرار خلاص طالما انه رأى الفعل ولم يعلق يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اقرار يبقى ده قرينة تصرف خلاص ده مش موجود اطلاقا ليس هناك اي شيء يدل على القرين ان صرفت هذا الامر خالف اليهود والنصارى في ناس يقول لك طب ما ال ال الاسيس ملتحي فاحنا بنخالفهم والحاخام برضه بيبقى ملتحي والكلام ده طب نخالفهم نقول لك لا ليه لأن هؤلاء لا يمثلون النصارى ده هم بعض النصارى ولا تجد قسيسا أعفى لحيته إلا متعصب أو كبير في السن يعني شوف القسس اللي لحيتهم بيضة ده ما بيلتحيش لما يكبر قول وإذا رأيت شابا قسيسا أعفى لحيته فعلا منهم متمسك ومتعصب وده في الارثوذكس في في أكثر من الكاثوليك الكاثوليك اللي هم بتوع أوروبا وأمريكا والكلام ده إنما الارثوذكس اللي في الشرق زي عندنا وزي اليونان وزي الحبشة والكلام ده متعصبين متمسكين بدينهم أكثر إنما الكاثوليك دول منحلين من الدين بتوع أوروبا وأمريكا لما أنا كنت في ألمانيا سألت عن الجماعه الكاثوليك وما فيش حد بيريح الكنائس ولا ملتزم ليه ولا بتاع فقالوا لي ان الضرايب في اوروبا بتصل الى 53% وخمسين في من دخل الانسان احيانا هي من 23% وعشرين 53% وخمسين عن حسب الدخل بتاعك. فالناس الكنيسة فيه فرض على الناس 10% من الضرائب بتدخل الكنيسة فكثير من الناس بيروح يتنازل عن الديانة عشان ما يدفعش الضرائب ويروح ياخد ورقة رسمية من الكنيسة انه تنازل عن دين ويذهب بهذه ورقة رسمية الى الضرائب بقولهم انا تنازلت على عن الضرائب صقعته عنه 10% اللي انتم تأخذوها للكنيسة الكلام ده موجود في اوروبا لا يمكن تجد في الشرق ابدا خلاص فالنصارى كلمه النصارى اسم جنس محلى بالالف واللام ده يفيد العموم اي اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم زي الشجر الحجر الانسان البهيمه دي كلها اجناس تحط الالف واللام فيها يبقى عرفتها تفيد العموم فلما نقول النصارى يبقى كلهم مش جماعه القصص بس فالسؤال النصارى ملتحين ولا حلقين حلقين طبعا لان الجماعة القصص لا يشكلون اي نسبة بالنسبة للعوامل النصارى اليهود كلمة اليهود في العالم اليهود في العالم كلهم 15 مليون اللي مبهدلين العالم كله واخدين الاعلام واخدين الزراعة واخدين الصناعة وكل حاجة وتحكمون في مقادير العالم كله 15 مليون فقط لا غير فقط في العالم كله 15 مليون يهود كم واحد ملتحف فيهم ولا حاجة اليهود حلقين ولا مش حلقين حلقين صباحنا الصبح لان كل النصارى واليهود ملتحين نحلق لا طبعا. الحديب الخالفة هو اليهود والنصارى وإحنا افترضنا ان صباحنا صبح لنا كلهم ملتحين نحلق نقول لك لا ما تحلقش طب ليه قال لك لأن اللحية من سنن الفطرة وسنن الفطرة هو القدر الثابت اللي بينتقل من نبي لنبي بخلاف الأحكام الشرعية الاحكام الشرعيه بتختلف الأحكام اللي كانت على اليهود كتير منها مش علينا واللي عن نصارى كتير من هنا مش علينا واللي كان أشياء علينا مش عليهم دي بالنسبة للشرائع أما بالنسبة لسنن الفطرة فالفطرة من الدين فده جزء ثابت ينتقل من دين لدين كده من, من, من أمة لأمة ويدل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم عشر من الفطرة منها إعفاء اللحي يبقى لو صبحوا الصبح كلهم ملتحين نحن لا نحلق أيضا ليه نقول لك سلمت فطرتهم في هذه الجزئية خلاص ده إيه؟ وهل سنن لا ده سنن ده انا بدلل على ان دي من سنن الفطرة وأنا عندي أمر فيما تعلق بالجزئية دي. تمام الفطرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة خلاص ده احنا بناخده استئناسا وإلا فالحكم الشرعي في هذه الجزئية واضح يفيد الوجوب أعفوا اللحة افترض ان ما فيش حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطره مالوش ما يبقى عندي الحكم الصادر للجزئية دي فأنا ده أنا بقول لو افترضنا جدلا عشان ما يبقاش واحد يقول لك خالف اليهود والنصارى لو صبح كلهم ملتحين طب الأمر ده هو مصير ايه مصير اعف اللحى وده أمر موجه لنا احنا كمسلمين والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فدلوقتي لما يقول اعف اللحى ما مصير هذا الأمر لو صبح لو صبحنا الصلح لنا اليهود والنصارى الملتحين في ايه في ايه لا ليس بص يا أخي الكريم ليس شرطا أن يكون هناك إجماع في المسائل الإجماع عبارة عن سبعمية خمسة وعشرين أو سبعمية وكسر فقط في الشريعة كلها اللي العلماء قالوا اجمع العلماء على هذه المسألة ما عشان كده قلنا إيه الصيغه لما يقول لك اعفي ده فعل امر خالفه الامر مخالفه الامر تساوي امر واجب و جميل وأمر مستحب انا بدلل هنا هل هناك قرينه صرفت فعل اعفو ده كان كلامي في البدء وهناك الفاظ اخرى في هذا الحديث اعف اللحى وفروا اللحى ارخ اللحى ثلاث الفاظ وفي لفظ رابع ولكن لا يصح وهو ارجو اللحى وأرجو من الإرجاء وهو كما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله أي متركون لأمر الله تبارك وتعالى والإعفاء ضد الأخذ على طول كما قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثروا تمام فهل هناك قرينة صارفة احنا قلنا كلام العلماء علماء اصول الفقه كلهم ان الامر المجرد يفيد الوجوب الا ان تصرفه قرينه انا بحاول معاكم دلوقتي بفهمكم هل هناك قرينه زي صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شاء دي قرينه تمام اعفو هل في قرينه لو في قرينه صارفه خلاص من نقدرش نور الامر يفيد الوجوب ممكن لا ده المخالفه ضد مش قرينة ده المخالفه هنا تثبت الوجوب تثبت الوجوب لأن مخالفة اليهود والنصارى واجبه لوحدها فإذا كان هناك أمر بالمخالفة يبقى أنا عندي حاجتين عندي أمر وعندي أمر من المخالفة يبقى, يبقى, يبقى, يبقى, يبقى بقى اتنين على بعض يبقى هذا يرسخ الوجوب أكثر عفل عفل يلزم الحكم اللي لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا دبس الحرف الواو دي لا يفيد ان الأوامر المترتبة على بعضها تفيد الوجوب لقوله لقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام الى الليل انا عندي كلوا واشربوا فعل امر هو. ثم اتموا هذه فعل ثلاث اوامر دول زي بعضهم لا لا يا اخي انا بقول كلوا و و و و كلوا واشربوا ماشي يا اخي الكريم ماشي ماشي دي ثلاث أوامر على نسق ثم صبرنا يا الكريم ثم عطف لكن يفيد التراخي ماشي الواو لا تفيد الواو لا تفيد نعم احنا عندنا في حاجة اسمها دلالة الاقتران لا لا لا اقول الواو لا تفيد الترتيب جميل جميل, جميل. لكن و عطف حكم الحكم الاثنين لا لا لا لا دي حاجة في الفقه وصول الفقه اسمها دلالة الاقتران دلاله بص يا أخي الكريم يا يا كريم صبرا بس عشان ما نضيع الوقت دلالة الواو في دلالة الاقتران عند العلماء لا يفيد التساوي ما بين اللي قبلها واللي بعدها ارجع بس لأصول الفقه عشان بس ما نضيعش أوقات الوقت الناس ارجع لعلم أصول الفقه افتح كده على دلالة اخترار تمام لأن لا تفيد الترتيب لا تفيد ترتيب فهو ثم أتم الصيام إلى الليل دول تلات اوامر الأمر الأول والثاني لا يفيدان الوجوب الثالث يفيد وثم حرف عطف أيضا زي الواو زي الواو يا أخي حرف عطف من جهة من جهه أنه حرف عطف عطف من جهة أنه حرف عطف ثم ما بقولش زي الواو لكن دي حرف عطف ودي حرف عطف دي لا تفيد الترتيب ودي تفيد التراخي كل واحدة لها لكن داخلة في حروف العطف تمام فهو كلمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعف اللحة ده فعل امر ليس له قرية صارفه لو قال لك وخالفوا كمان ده المخالفه لوحدها واجبة والأمر واجب يبقى اتنين على بعض اتنين على بعض يعني يفيد الوجوب الحتمي والإلزامي لو قال خالفوا خالفوا اليهود والنصارى كلمة خالفوا يعني ما موفع امره لا يحل لك أن توافق اليهود والنصارى في فعل يفعلونه حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه في قوم فهو منهم فالحاصل في المساله زي ما أخونا بيقول هل فيها اجماع نقول ليس هناك شرط ان يكون اجماع في المساله حتى يعمل به اكثر المسائل ليس فيها اجماع اجماع كما قلت حوالي 700 وكذا مساله اجماع فقط اللي في الشريعه كلها لكن في حاجه اسمها قول راجح قول راجح وقول مرجوح يعني عندما نقول مثلا من كان عليه صام لنا قلته صام عنه ولي الشافعي يقول ده صيام رمضان أحمد يقول لا مش صيام رمضان ده صيام النذر. أو في اختلافه فأغلب المسائل بيكون فيها اختلاف ليه؟ عشان الألفاظ بتبقى احيانا تطل على الوجوب وأحيانا تطل على الاستحباب وكل عالم العلماء له طريقة في مسائل الاستنباط فاحنا نيجي على القول بتاعنا لو افترضنا جدا أن اليهود والنصارى جميعا التحوا نقول لا ليه نقول سلمت فطرتهم في هذه الجزئية وافقناهم وحتى لما موسى وهارون لما موسى عليه السلام قال لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تبع سبيل المفسدين وحصل عبادة العجل والكلام ده لما جاء موسى عليه السلام عمل ايه في هارون امسك لحيته جروا منها قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيته ولا براسي فهي من سنن الفطرة خلاص وسنن الفطره فيها واجب وفيها مستحب وفيها مباح والكلام ده كله الواجب والمستحب والمباح في سنن الفطرة مبني على الاوامر الجزئيه الموجوده على الاحكام الشرعيه تمام انا بقول الكلام ده ليه لان قديما كان إعفاء اللحيه فيه مشكله من الدولة ويعمل لك ملف وياخدك مش عارف ايه والكلام ده طيب الامر سقط الان واصبح في نوع من الحرية وفي امر بهذا لما لا تفعله ده سؤال لما لا تفعله لو افترضنا جدلا ان النبي عسى قابلك في الطريق وقال يا فلان لما تحلق لحيتك كيف تقول له أو لما تلبس الذهب ماذا تقول له لا تستطيع موقف شديد فدا أمر من الأوامر أنا عارف ان المسألة اللحية مسألة مختلفة فيه شانها شأن كثير جدا من أحكام الشرعيه المختلف فيه بس في حسمها راجح ومرجح أنت بتعرف الراجح من المرجوح به بعلم اصول الفقه اللي هو علم اصل الاستنباط والاستدلال الذي لم يدرس اصول الفقه ما يعرفش يستنبط ولا يعرف يستدل على مسألة مسائل فاحنا بنقول الاحكام الشرعيه خامسه عندنا وجوب عندنا استحباب عندنا اباحه عندنا كراهه عندنا تحريم فعندما نعم الفرض هو الواجب الفرض هو الواجب عند سائر العلماء الا الحنفيه فقط هم الذين فرقوا ما بين الفرض والواجب حاضر والفرض عندهم ما جاء بدليل قطعي والمستحب ما جاء بدليل ظني تمام العلماء سائر العلماء يخالفون الحنفية في هذا وذلك الأحكام الشرعية عند الحنفية سبعه مش خمسة لكن عند سائر العلماء خمسة نعم يا اخي كريم تفضل الله يحفظك. الكلمة موجودة عليها في الساحة، في المشايخ، للأسف، في القرارات الدولية، في الناس اللي تتكفر في التداعيات، وقلت المفروض، والعام والسنة وماذا من هالشيء مو من الشباب ولا عار. أنا عادة أتكلم في حادث موجود فيه، موجود في مصر، وطلعت الأقعدة القضائية، الدولية للأسف، وتقول. وشارع افترض شو السب لا هو اشوف حضرتك هو مسائل السب يعني أنت لو حضرتك بالنسبة لي المشايخ اللي بيخرجوا في الفضائيات لو افترضنا انهم عشرين لن تجد من يسب إلا واحد انت حضرتك عارفه وانا عارفه وكلنا عارفينه وما فيش تمام؟ خلاص يعني انا عايز اقول لحضرتك لا انا جاي لحضرتك عايز اقول لحضرتك سائر المشايخ لا احد منهم يسب اطلاقا وانت كلهم عارفين, كلهم عارفين المشايخ اللي بتاعوا خلانات تمام لا السب نحن ضد السب وضد اللعب نعم ايه لا اصل كلمة بيجيبوه ليه دي مسألة تتعلق باللي جابه تمام ملا تتعلق بنا. لكن نحن, نحن ننكر طبعا مسألة السب لا شك في ذلك ومسألة السب بتزرع في قلب الخصم العداوة وتصده عن قبول الحق وما فيش أي مصلحة لنا أن احنا نزرع العداوة في قلوب الناس بالعكس ده يعني الحكيم الترمذي له كلمة جميلة وهو واخدها من واحد قبله بس الواحد اللي قبله ده أنا مش يعني نسيت اسمه يقول ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلاقك ليس هناك حمل أثقل من البر لك أنت تبرنا لو بررت الناس كتفته ما يعرفش يسبك ولا يعرف يعمل حاجه ضدك لسه عامل واجب يعني معاك زي ما قال فضيل الشيخ عن سفيان الثوري نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدنا اصطناع المعروف الى اللي آمن اللي ما قصاش فيه معروف لكن أكثر الناس ليسوا اللي لما تعمل في إنسان معروف بتكتفه لما تجتمه أطلقته يجتمك وضدك والكلام ده فإحنا يعني ضد مسألة السب حتى لو كان الإنسان مخالف نبين المخالفة الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيد هنعمل لهم إيه إحنا كل ال الذي نملكه هذا الإنسان والدلالة والبيان بأدب وأخلاق وكل حاجة ولا نزرع في نشتري العداوة ده احنا ما بنصدق أي بني ادم أن قلبه علشان خاطر أن نقول قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سامة بن زيد وأختم يعني بهذا الحديث ركب دابته يوما ورايح يزور سعد بن عبادة لأنه كان مريضا في بني الخزرج فهو راكب الناقة وأردف خلفه سامة بن زيد. فلما مر على جماعة من المشركين نزل عن الدابة وجعل يذكرهم ويدعوهم إلى الله انت عارف الدابة لما ما بتمشي على طريق ترابة كده بتاعته عملت غبار فالجماعة اللي كانوا عادين من المشركين دول كانوا مشركين على مسلمين عادين مع بعض يعني. كان منهم أبي بن كعبة ده اسمه عبد الله بن أبي فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم قرب بالنقة أو بالدابة بتاعته وعمل التراب فقام إيه عبد الله بن أبي عمل كده يعني عشان مناخيره ما يجيش في الترابة كده وقال إيه يستنكر بقى الترابة للدابة عمله عجاج الدابه نزل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله فعبد الله بن أبي قال له إيه قال له يا أيها المرء هذه اول ايه اللي اتادبه يا ايها المر لا احسن مما تقول كلامك الجميل وزي الفل ولكن لا تغشنا في مجالسنا ولا تاتينا ولكن من جاءك فذكره مش محتاجين اللي انت بتعمله و... تفرض نفسك علينا وتتكلم وبتعرف الكلام ده لا اللي يجيلك في بيتك اهلا وسهلا لكن ما تجيش تفرض نفسك علينا فالمسلمين قاموا على ابي بن كعب والمشركين هيتخانقوا مع بعض والكلام ده عبد الله بن راحه قال يا رسول الله بالغ في مجالسنا واحدة نقول لا مش عايزين نشوف وشك كده اختلفوا مع بعض هداهم وركب الدبه وواصل الطريق الى سعد بن عباده لما دخل عليه على سعد شوف بقى شوف التعبير بقى قال اي سعد ألا تنظر إلى ما قال أبو الحباب؟ أبو الحباب ده من شاء الله ده عبد الله بن وبي المنافق ده يوم يسمى سعد باسمه ويكني عبد عبد الله بن وبي قال بكنّ دلكون يا دي شرف لما تقول يا أبو فلان غير لما تقول تعالى يا فلان أبو فلان فيها احترام وشرف وتوقير ولا خلف يوم يقول لسعد بن عبادة يا سعد اي سعد الا تنظر ما قال ابو الحباب فكناه فقال يا رسول الله اعذره فان اهل هذه البحيره كانوا يعصبوه العصابه ويبقى هو السيد فيهم فلما اتاك الله النبوه شرق بها كالنفس ولي بان ابي والدنيا كلها تبع حوليه الكلام ده فشرق بها فالشاهد هنا سعد بن عباده يسميه باسمه وعبد الله بن ابي يكني فاحنا يعني مسألة يعني الـ الخلق وعدم السب والكذا هذا أصل في ديننا لكن أنا عايز أنبه على حاجة هل يمكن للإنسان أن يغلظ في النصيحة؟ أصل بعض الناس متصورين أن قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعزة الحسنة اللي مقصود بها اللين لا كان ده غير صحيح الحكمة أن تضع الشيء في موضعه الشدة في موضعها هي الحكمة واللين في موضعه هو الحكمة لازم نعرف المسألة دي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة خلي بالك أي ثلاث مراحل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما وصفش الحكمة بالحسن ليه؟ ما قالش ادعو إلى, الى سبيل ربك بالحكمة الحسنة ما وصفهاش قالك لان الحكمة حسنها ذاتي في نفسها حكمة اذا خلت من الحسن لا تكون حكمة خلاص يبقى الحكمة حسنها ذاتي جواها انما الموعظة ممكن تبقى جافة عشان كده الصق بها الحسن ممكن واحد يطلع المنبر ويعنفنا كلنا وانا بقول لاخواننا الخطباء تجنب في في الخطابه تاء الخطاب وكاف الخطاب واستعمل ضمير الغائب يعني مثلا اقول لك ايه اذا لم تعف لحيتك فانت فاسق كأنه رماني بحجر أنت فاسق معناه أنه لم حد معين مثلا لكن عندما أقول أو أقول إنك كذا لكن لما أقول إذا حلق فهو كذا كل واحد يولمشانها هذا ضمير الغائب أصدنيش لكن عندما أقول تاء خطاب وكاف الخطاب كأنني أكلمك أنت شخصيا بتبقى إيه يعني مش كويسه تاء الخطاب وكاف الخطاب تجنبها في الكلام مع الخلق واستعمل ضمير الغائب تمام؟ فممكن واحد يطلع يقول موعظة جافه وحشة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين علشان الموعظة ممكن تبقى جافة وممكن تبقى ألصق بها الحسن عشان كده أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والإمام بيتكلم ببقى هتفلق منه بس مش عارف أرد عليه عيب ولا يجوز بتاعه وكل الناس هقوم فاصلهم كده زي, زي الخلبوس أقول له تب تقول لي يا جدعي انت عارف حتى لو أنا متدقي وأفرقع من جنابي منه ما بعرفش أو أتكلم ليه عيب ممنوع من الكلام لكن الجدال ما قالش وجادلهم بالحسنة. لا قل بالتي هي أحسن ليه لان الجدال فيه ملحه وفيه غضب واعملي يكلم بعض فقال لك لا احسن زياده شويه وتجاوز عن الخصم ولو قال لك عباره كده ولا كده فوتهاله ها تبقى يعني مطلوب منك ان تكون اكثر حلما يبقى دي درجات 3 إلى الى رب ربك بالحكمه مش معناها الليل اطلاقا يعني ابنك عمل عمل سيء جدا وضرب جاره وعملوا الكلام ده تطبطب عليه وتبوسه وتقول له تعالى يا حبيبي ولا هتديله علقه لو انت خدته في حضنك وبست كل ناس يقول له ايه ده الولد غلط وهي دي تربية لكن لو اديله علقه يقول له ايه والله استاهل يبقى لما اديله علقه هو ده الحكمة هي ده الحكمة كما قال المتنبي ووضع السيف في موضع الندى مضر ك وضع وضع الندى في موضع السيف بالعُلى مضر كوضع السيف في موضع الندى اللي ترميه بوردة ما ترموش بالسيف ووضع الندى وضع الندى السيف في موضع مو الندى في موضع السيف بالعُلى مضر كوضع السيف في موضع الندى يعني اللي تقوله اللي سال كلمة طيبة ما تشتموش والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما في بعض الناس قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما سب قط لا النبي سب كما في صحيح مسلم قال ستقوم الليله ريح شديده فلا يقومن احد اثنين قام الريح شلتهم ورمتهم في بعيد جدا في الوادي فسبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص صحيح مسلم أوه. بس السب ما كانش هو دايدا بتاعه كانش أبدا. إلا نادرا ففي شدة في الدعوة في شدة آه بس مش هي الأصل يبقى الحكمة إنك أنت تضع الشيء في موضعه هي دي الحكمة الشيء ايا كان بقى ايا كان يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وانا عارف ان موضع الجهاد غير موضع الدعوة لكن ده كافر الكافر تتلين معه كده والكلام ده هو عشان يقول لي الاسلام حلو وجميل وشوف المسلمين والكلام ده ولا تغلظ عليه اهو النص القرآن اهو واغلظ عليهم ايوه في موضع الغلظه اغلظ عليهم هي ده الحكمة في موضع الدعوة ادعوهم بالحسنة يعني حسين والد عمران ابن حسين النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا قال يا حسين كم تعبد اليوم إلها كان كافرا قال أعبد سبع ستة في الأرض وواحد في السماء قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك لما في ورطك كده ولا حاجة من بقى اللي انت بتدعوه قال الذي في السماء يا حياني فهموه عارف أن الستة لا يغنون شيئا قال أما إنك لو أسلم لعلمتك كلمات فأسلم فعلمه كلمات اللهم خلني شر نفسي إلى الحديث فشوف لما بوله كم تعبد اليوم إلها دا مقام, مقام دعوة فكان مقام الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلين فيه جدا مقام الجهاد كان يغلظ فيه والدعوة باب من أبواب الجهاد فكافر يستحق انك تغلظ عليه تغلظ عليه واحد زي الدنمارك يسبوا النبي ويرسموه على هيئه خنزير بتاعه الكلام ده ده تعمل معاه ايه ده ده رح تطبطب عليه والكلام ده لا ده لو جاء ندبح لو كان عندنا القدره على نعمل حاجه زي كده يسيئوا لنبينا عليه الصلاه والسلام وفينا عينه تطرف الكلام ده ما ينفعش يبقى الغلظه هنا واجبه تمام لكن الاصل هو الرفق والغلظة والكلام ده دار يستعمل أحيان ولكن ليس هو الـ ليس هو الأصل زي ما حدث في المسألة المسائل اللي أنتوا عارفينها كلهم في مسألة الغلظة والشدة والسب والكلام وإن كان ال ال الكلام اللي قاله الشيخ واقع عندما يقول كم واحد باسك وكم واحد حضنك وكم واحد مشا مودا واقع يا جماعة دواعي وتوصيف لكن عندما تقول لواحد مخالف حتى تنبيه المخالفه بتاعته بتحصله له ايه في قلبه ليه الناس حتى المنكر نفسه بتنكره تبقى عامله كل حاجة ممثلة وحضنة الدنيا كلها وبس الدنيا كلها وتقول لك ده انا اشرف واحد يعني كل, كل واحد كده ده حتى البنت الصغيرة البنت الصغيرة اللي قد كده لو, لو انت حاولت ترفع طرف فستانها وما تعرفش حاجة عن العفة تنزله منك كل واحد لا يمكن يعني يصبر على أن تتهمه بالمخالفة حتى وإن كان مخالفا لكن إحنا إذا تكلمنا نعه برفق والحسن والكلام ده ممكن نجره إلى الخير الذي عندنا الحاصل يا أخونا يعني برضو يعني أخونا الفاضل والذي أخرجنا إلى هذا الكلام المهم لكن أنا أقول دائما حصاد الدعوة يتم دائما بالرفق الرفق بالمخالف. المخالف اذا كنت هتبقى داعيه وبتتنرفز وعصبي الله يرحم والديك اترك الدعم. لو انت كل واحد تعنفه ده اترك الدعم. ليه ما عندكش الصبر عليه والحلم الداعيه لابد ان يكون حليما بيشتم يعني انا مثلا لم اواجه احدا بما يكره حتى المخالفين لي لا سبيت ولا عملت الكلام ده إنما أعرض عنه بقى لما ظهرت في الفضائيات والكلام ده كتير من الناس ما اقدرش عندهم سواء في الرسالة على المحمول أو الذين هاتفوني يقول لي والله إحنا كنا بنسبك ونلعنك وبنشتمك والكلام ده أح... أح... يعني سمحت أقول يا أخي أنا أحللتك لا جناح علي تأثر فيه جدا إنما لما اقول له سبيتني طب انا هقتص منك يوم القيامه مع ان ده حق لي لا الله عز وجل ما امر بعدل قط الا اتبعه بذكر الاحسان الذي يحبه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ده العدل وبعدين قال ايه وإن صبرتم فهو خير للصابرين هو ده الإحسان اللي ربنا بحب إن الله يأمر بالعدل والإحسان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ده العدل فمن عفي له من أخيه شيء آه هو دا الإحسان لم يذكر الله عز وجل عدلا إلا أتبعه بذكر الإحسان الذي يحب وجزاء سيئة سيئة مثلها دا العدل ثم أتبعها بقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله هو دا الإحسان فالله عز وجل يحب الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى في ذبح الحيوان ما تجيب سكينة تلمة كده وتقعد تتبعه عشان ما تعزبوش كتب الإحسان على كل شيء حتى في هذا فالإحسان هو الذي يحبه الله عز وجل العدل جائز لك لكن إذا أردت أن تصل وترتقي لا لابد أن تحسن إبعا تتجاوز العدل إلى الاحسان جزاكم الله خيرا على حسن هذا الاستماع وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم <تصفيق> I don't